بعد اخوتي القرآن قال الله تعالى في سوره توبى ضمنها الله تعالى ولو اراد الخروج لعد له العده ولكن كره الله ان يعصم فضبطهم فقيل تعدوا مع القائدين والمعنى هنا ارادوا الخروج وكانوا صادقين في الخروج لا عد له العده بالسلاح والمال والتجهيز التجهيز الصفر للحرب فالجهاد لا أود له من زاد ولا أود له من عدة وعتاد كما فعل المجاهدون ولكن الله جلاله فعلا علم أن خروجهم مفسد للجيش المضعف له مصبت لأهله وأيضا فيهم فيه الفساد والإفساد فثبتهم الله جلاله فعلا ثبتهم وخروجهم والله إذا أرد شأن له وأسبابه جل فهم أولا كاذبون في الدعاء كاذبون في, الدعاء في الدعائهم أنهم يريدون الجهاد وأن أمر الثاني مع, مع الكاذب الذي يقون فيه الله على ما يريد لهم أن يعني الخروج لأن خروجهم فسد وإفسد وتزبيت وفيه تفشيل الجيش ولو أرادوا الخروج ألعب له عدة ولكن كره الله بعثهم ففبتهم وقيل قعدوا مع القائدين حسبهم من خروج الجبن عندهم الجبن عندهم الكسل وايضا عندهم البخل فلا فلا ينفقون من أجل نصرة الدين جزاكم الله خير وصلى الله عليكم وادم الله عليكم الخير والعافيه وقيل قادوا مع القاعدين القاعدين من من النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الاعذار وهذا دلالة على أنه أنهم في صف هؤلاء لكن هؤلاء لهم الأعذار عند ربهم وهؤلاء ليس لهم أعذار ففيهم الخوار والجمن وفيهم أيضا الخصة والدناء, والدناء ذلك أضل العالم بيّن أنه إذا أراد شيء ينهي له أسبابه ولو أرادوا الهجار أعادوا لا ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم وقلق عدوا مع القاعدين فما الله بين الا في ذلك سبحانه جل في علاه ان قال ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضاعوا خلالكم ما وفيكم سماعون لله والله عليم بالظالم لو خرج خرج فيكم وخرج معكم في صفكم للجهاد ما اراد يعني ما, ما اراد الجهاد ولا نيت الجهاد ولا نصرة الدين والمسالة دائرة على النواية وكلما فسدت النيه كلما فسد العمل وكلما حسنت النيه كلما كلما است استملح العمل لكن اكزومبل لكنهم من افسد الناس فعلا ونيه وقولا قال لو فيكم ماذا ادكم الا قبالا ماذا ادكم الا شرا وفسادا واسرعوا بينكم بالدسيسة والخسيسه في الفعل والمشي بالنميمه والساده سدت البين افسدت البين هي الحالقة وجاء وهي التي تودي بهم إلى الى اسقاط كل رايه مرفوعه فاهل فاهل أهل النفاق لا بركة فيهم ولا خيص ولذلك الله جلالا يبين لما ثبتهم لما منعهم من الخروج عليكم لأن الله جلالا قال لأخرج فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله يعلم بالظلم يعني ليس للصفاتهم السيئة الخسيسة التي تمشي بينهم بين الناس بالنميمة والدسيسة بل لأن, لأن الصف المسلم فيهم من يسمع لهم ويأخذ بقولهم وقد وقع منهم ذلك وظاهر جليا لكنكم لا تنتبهون لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا, وقلبوا, وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر الله أمكرم أنذ الله جاء على قال والله أعليم بالظالمين يعني أوكلوا أمركم إلى ربكم جل فعلا الذي يعلم مكانه ما يكون وما يكن لو كان كيف سيكون أوكلوا لعلام الغيوب هو الذي يرتب لكم ما ينفعكم لأنه الذي يعلم ما ينفع مما يضر وما زال الله يبين لنا لما ثبت هؤلاء المنافقين عن الخروج لقد بتاغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهن كارهون طلبوا لقد طلبوا منك يا محمد الشر وطلبوا لك, طلبوا لك, طلبوا لك الشر وكانوا يسعون على انسكات على انسكات يسعون الى التشتيت ولا تفيق الصحابه الكرام وهذا كان ظاهر جليا في غزوه احد من عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين راجع اثوره الجيش في غزوه احد وقال لما عرض انفسنا للهلاك ودبروا المكائد والحيل لابطال دين النبي صلى الله عليه وسلم ولاسقاط رايته وحتى ايضا يعني كانوا يفرحون باجتماع الكريمة على على إثقاط الدعوة لما جاءت الأحزاب قالوا يفتت يفتتون في عضد الجيش المسلم والصحبة المسلمة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعيدنا بكنوز كسراء وقيصر إن محمدا يعيدنا بكنوز كسراء وقيصر وأحدنا لا يقضي حاجته خاليا لا يستطيع ولا يأمن وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ودب ذلك في الناس ولكن الصادقين الذين ثبت الله قلوبهم ولذلك رفعهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله لقد ابتأوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون هم يكرهون ظهور رؤية الإسلام وتمكين أهل الإسلام يكرهون ذلك وما يريدون إلا علو الكفر وأهل الكفر لأنهم, لأنهم يميلون ميلا عظيما لأهل الكفر وقد أسقل في أيديهم عندما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا والحقد انتلأ في قلوبهم لما ارتفع طبائة النبي صلى الله عليه وسلم خفاقة عالية قال الله تعالى وهو يبين لنا لما منعهم وثبطهم من الخروج ومنهم من يقول ذلي ولذلك نقول أخطر الناس على الإطلاق خطرا وضررا على الإسلام على أهله هم المنافقون أخطر الناس على الإطلاق هم المنافقون ومنهم يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين عجب عجاب يتعللون بعدم الخروج بفتنة وهي فتنة بني الأصفر يقولون أنساء بني الأصفر على جمال باهر ليس كجمال العرب فلا نستطيع الخروج معك فإننا نغشى ألو قوى في الفتنة أنت بخروجنا معك تحملنا على على الفتنة حق أريد به باطل حق أريد به باطل لحن المنافقين لحن ي... لا, لا لا لا يفهم تقعره إلا, الا صاحب الف, الف... الف... الف... على هذا على هذا النفاق الذي يأتي وتتكلمون لافشال الصف المسلم ولاسقاط رايته فانظر هنا كما يقول وقيل نزلت في هذا الرجل الجد بن قيس كان منافقا منافقا خالصا يتظاهر بين المسلمين بالإيمان لعصمة الدم والمال والأرض لما خرج رسول الله السلام من الغزوة التبوك قال يعني لك بجلال بني الأصفر عن الروم فقال يا رسول الله إني أخشى إن رأيت نساء الروم ألا أصرع عنهن فأذل لي واتفتني فأعرض عنهن رسول الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك قال النبي قد أذنت لك وهو يتكلم بذلك والله العالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم العتاب الرطيق قال ومنهم يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بل هم لو فتحت لهم أواب الفتنة لغاصوا فيها ولسبحوا قال الله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وهنا من أعظم ما يكون تعبيرا في هذه الآية على كفر المنافقين لأن الذي ورد, ورد المنافق والذي يقول يقول لي ولا تفتني يعني ومنهم من المنافقين من يقول إذن ولا تفتني ألا في سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فسمه كفرا واسمه بالكفر ولأنه أكثر من الكافر الظاهر هو أكثر من الكافر الظاهر لذلك عقابه أشد من عقاب الكافر الظاهر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الله تعالى ان تصبح حسنة ان تسوءهم وان تصبح يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون انظر إلى هؤلاء الفجرة الكفرة ماذا يفعلون يفرحون بمصيبة تقع على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قد أخذنا أمرنا نحن في دعة وسرور نحن في أمنة في صحة وعافية وهم بكذا وكذا إن نصرك, نصرك الله على عدائك ساءهم ذلك جدا وأخرج ما في قلوبهم من الحقت والحسد والبغضاء بطريق لي الكلام وإن أصبتكم المصيبة من نجبة كبيرة ترى لهم فرحا شديدا يُعلن أمام الناس وقال احتطنا نفسنا وأخذنا حضرنا فلم نصب فانصرفوا وهم في فرح وسرور هؤلاء أسوأ الناس عند الله مكانة قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي قل لهم تقريعا وتوبيخا وأيضا سخرية منهم ومن مكانتهم ومن خستهم ومن نذالتهم ومن خبص طويتهم إننا مع ربنا هذا الفعلاء لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فإن الله هذا يصيبنا بما هو أنفع لنا ولذلك قال هو مولانا ومولانا يعلم ما ينفعنا مما يضرنا ولا يقدر علينا إلا الخيس فإن, فإن, فإن, فإن قدر الخير أو الغنيمة فهذا بتقديره وهو يعلم أنه الخيس وإن قدر غيرها بالتضييق أو الشر والضر يعلم بأنه خير عاقبته إلى خيس ولن يقع علينا إلا ما كتب الله لنا ونحن, به ونحن مؤمنون به أمن أنتم فأنتم من الكفر والنفاق فعلى ما تفرحون وتشتمون وتشمتون فينا وتشتمون أفاضلنا بلي الكلام والله دعالى سينصر ما عليكم وإن الله سيقتلكم واحدا واحدا إما بأيدينا أو بعذاب من عندي لذلك شوف أنظر قالوا بكل, بكل عقيدة راسخة وقلب فابت لهؤلاء المنافقين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون تنتظرون أن يقع بنا ماذا يقع بنا ويحل بنا إحدى الحسنين النصر أو الشهادة في سبيل الله وكلاهما الخير كل الخير من نصر دين الله فشامته مرفوعة هامة هامته عالية خفاقة مع راية الإسلام ومعه أيضا الغنيمة فربح الأمرين والخيرين, والخيرين وأما الشهادة في سبيل الله فأعظم ما نؤمله ونتمناه أن نسعى إليه الشهادة في سبيل الله وكل واحدة منهما مقام رفيع وهذا يدل على أن الله لا يقدر علينا إلا الخير لكننا ننتظر أسوأ العقبتين لكم نعم بأن الله يهلككم بعذاب من عنده سبحانه وجل فعلا ويذلكم ويهينكم في الدنيا قبل الأخيرة أو يقتلكم على أيدينا ويشفي ويشفي سدورنا منكم ومن نفاقكم قال قل أنفقوا طوعا أو كره هنا أيضا العقبة هنا يعني تجدال السدور والقلوب لو كان, لو كان فيهم زرة إيمان لرجعوا إلى الرحمن سريعا سريعا لما هذه العقوبات الشديدة قال قل أنفقوا طوعا أو كره لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ما, ما أنفقتم من الأموال أمامنا ظاهرا وأنتم تفعلون ذلك نفاقا فلن يتقبل منكم إن الله لا يقبلها فإنكم فسقا فجرى أنتم خارجون عن طاعة الله حقا قلوبكم ليست مقبلة بل قلوبكم خلوب حاقدة حاسدة مدبرة قد ضرعتم أثمن ما في القلب وهو الإيمان وجعلتم فيه النكران والكفران والعصيان حتى على الران والفتنة فيه تملأه قال الله تعالى ما يريد الله اي اي ام الله ان تعالى ولكن الذين يريد الله ان يطهر قلوبهم هم في الدنيا خزيرا في الاخره عظيم قال اولئك الذين يريد الله ان يطهر قلوبهم ولذلك قال الله تعالى ما يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيئا وفسر الله جل وعلا لما لم تقبل لهم الصدقات معناه من أفضل الطاعات قال تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله الا انهم كفروا بالله وبالرسول ولا اتون الصلاه الا هم كسالى ولا ينفقون الا وهم أي وما كان السبب في عدم قبول النفقات منهم إلا انهم كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم ولأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا ولأنهم يأتون الصلاة مذبذبين كسالا يبينون أو أن يظهروا من صدورهم البغض لأهل الإسلام والكره لأفعال أهل الإسلام ولا يسعون إلى مرضات الله جل فعلا ولم يظهر منهم ولو مرة واحدة قط المسارعة في الخيرات إرادة لابتغاء واجه رب الأرض والسموات لم نفعل ذلك أولا مرة واحد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أيضا يبين له ويزيل عنه دهشته قال فلا تعدبك أموالهم ولا أولدهم إنما يريد الله إنما يريد الله ليعذبهم وهذا تعليله الآن تعليله لتعليل ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون لا, لا تستملح ولا تستحسن يعني ولا تفتتن بما, بما لهم من بهرج وملك وسلطان وجاه بين الناس ويمشون وكثير من أدباع خلفهم وعندهم أيضا أولاد كثرة كثرة من الأولاد فإنما هذه من ظاهر نعائم الدنيا والدنيا عند الله لأبسأوا شيئا وعطاء الدنيا لا يدل على المحبة ولا على المكان عطاء الدنيا لا يدل على المحبة ولا على المكان إنما أعطاهم بذلك ليفتنهم فيه وأستدرجهم من حيث لا يحتسبون سنسترجم من حيث لا يعلمونهم إن كيدي متينة وهم يعذبون بجمع المال ويجمعونه لا لا من الحلال ولا من حرام من الحرام لا يعبؤون بذلك فهم يعذبون في جمع المال ويعذبون في تخبئته وتعبئته ويموتون عنه ولا يستفيدون منه شيئا يعذبون بالاولاد ويقدمونه او على كل شيء من الديانه فإن الله يعذب كل منافق بانفاق المال في غير حله وايضا استحلاله من غير من غير ويكون حربا عليهم ويكون سببا في نشر البغضاء لهم والكراهيه فالفقراء لانه يمنعون بخلا فالفقراء يبغضونهم ويحقدون عليهم ويحسدونهم ونياتهم تكون تكون على على ايديهم فالله ذا فعل لا يقبل منهم ولا ولا يقبل منكم أن تستملحوا ما هم فيه بل هو استدراجوا من الله وعليكم أن تكونوا من ذوي البصيرة والبصائر بأن الله استدرجهم ليه لكهم سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فإنهم اتخذوا الأمان الكذبة دراعا لهم يتقون رضب الرسول والمؤنينة هذا أيضا للحفاظ على ما هم عليه ولكن الله جل جعل جعل المال عذابات وجعل الأولاد عذابات فوق العذابات لمثل هؤلاء المنافقين لمثل هؤلاء قال تعالى ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرخون يقسمون لكم وطبعا القسم هنا احتيالا عليكم وانتم اغرار تصدقونهم مع انهم نقول لك صدق نعم لكن لا تكن غرا لا تكن غرا واعلم في طي كلماتهم وفي الكثير من اللحن في كلامهم يظهر لك ما هم فيه من الفساد ويقصمون لكم بالله إنهم مؤمنون مثلكم وما هم بمؤمنين فالله يبين لك ذلك والواقع أنهم كفروا بالله ورسوله لكفر قلوبهم وخبص طوياتهم ونياتهم فهم قوم فيهم الكفر مؤثر في قلوبهم وفيهم الجبن مؤثر في أخلاقهم يخافون أن تقتلوهم لذلك أظهروا لكم طقية الإسلام وابتطروا لكم الحقد والنكران والعسيان قال تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو, أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا يعني لو يجدون حصنا حصينا يجعون إليه من سرديب وهي ذلك فإنهم أسرع الناس خوفا وأسرع الناس ذهابا إلى هذا الملجأ أو هذا المدخل المكان الضيق كانوا فئران فيدخلون في حجورهم مستعين خوفا من ما يتأتى عليهم مخوفا أيضا أن يتضح ويظهر ما في قلوبهم من الحقد الدفين والحسد والبغض للرسول ولرأة الإسلام ولأنهم يعني يكرهون رؤية الله سلم يكرهون رؤية محية رسول الله سلم ورؤية الصحابة يتحكون يبتسمون يتحبون يتقاربون هم يكرهون ذلك يحقدون على ذلك فلو وجدوا كما قال الله تعالى ملجأنا لم مدخلا لولوا لو إليهم يجمحون وما الله الله يعدد لنا صفات هؤلاء وأصناف هؤلاء ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها فأردوا ولم يعطوا منها إذا هم يسغطوا هم ما زالوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الصدقات والغنائم كما قال قائلهم اعدل فإن هذه قسمة لا أرد وجه الله وينظلون إلى قسمة الغنائم وينقولون إن أعطانا مدحنا وإن منعنا فإن أعطيتهم استحسنوا فعلك وردوا عنك وإن لم تعطيهم ما يحبون يعني سخطوا عليك وعبوك وقد دخل رجل من الشعراء وقال النبي أعطني فإنما تحزين وذمشين فلتعلم من هو رسولك رسولك الذي أرسل إليك من قوة وديانة وطهارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أعطني فإنما تحزين وذمشين قال له ذاك الله ليس إليك ليس إليك ذاك الله فهم يلمزون في الصدقات فإن أعطوا رضو ولم يعطوا إذا هم يسقطون ودخل عليه آذى خارجي منافق وهو أيضا من الخوارج عندما قال يا محمد اعدل ان هذه قسمة لا يراض بها وجه الله هذه قسمة لا يراض بها وجه الله قال تعالى ولما قال عمر دعني اضرب على قدم المنافق قال دعه يخرج من ضد هذا اقوام اقراء القران لا يجاوز حناجرهم قال تعالى ولقنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله هذا قول الصادقين المخلصين انا الى الله راغبون اين لو هذا يعني في قسمه الغنيمه يعني هذا فضل الله وفضل الله وفضل الرسول والله تعالى سياتينا من فضله والرسول أيضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما انا قاسم والله معطي فلو حمد الله وشكرك على ما فعلت لكانوا من المؤمنين الخلص لكنهم لكنهم من, من, من أخبة الناس المحذوف هنا تغدير جواب له محذوف تقدير ولو فعل ذلك لكان خيرا لهم واكرم واعظم شأنا عند الله جل وعلا واتقى وبر به شوف الله تعالى ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ففي الحذف الكفايه قال حسبنا الله ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسألة عند الله جل فعلها الذي يكفيك والذي يعطيك والذي يمنعك من, من, من عدوك هو الله جل فعلها وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون كأنهم قالوا إن الله جعلها قد قسم لنا وسأرزقنا الله ما هو أفضل من الغنائم والصدقات ونحن رغبون في فضل الله جل في علام و و ونحن وأثقون بأن الله جعله يكفينا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعيش لدنيا بل يعيش لدين لذلك ما طلب النسلم من شيء إلا أعطاه ما سئل النسلم شيئا إلا أعطاه ورجل الذي صرخ في النسلم وطلب منه وأعطاه وأديا من غنب فالله تعالى جواد كريم وأيضا رسوله جواد كريم لذلك نقول أقول بأن, بأن أهل الإيمان ينظرون إلى ذلك فيتعبدون الله بشكل نعمة وأيتعبدون الله أيضا بحصن الاعتقاد في رب العبات وبالأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنم فأما المنافقون فلا المنافقون هكذا إن أعطوا رضوة لم يعطوا إذا يسغطون. ثم دخل هنا الآيات ذكرت مصارف الذكاء التي قسمها الله جلاله فعلها وبين أنها موضوع الكفالة الكفالة الاجتماعية المهمة جدا في هذا, في هذا الباب لكن ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة إنما السابقات للفقراء والمسكين والعملين عليها في بقوده وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله مفذا ورسوله منا لله راغبون اريد العلاقه بين هذه الايات طبعا بين هذه الايه وهذه الايه مطلع الربع إنما الصديقات واخر الربع الذي سبقه قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله مفذا نعم فئتوني بالجواب ظموا في التوكل رزقهم الله جل وعلا جيد ولا, ولا المفروض على توليد أنا أتصدق بما لا أعطاها سوف يبتير لخها مما طيب جيد لكن أردت العلاقة بين, بين الآياتين بان سوف أغطر جباء من أنفقه فهو يخشب المال الذي أتىه في أساعة عالية عنده جيد تكفر بالرزق نعم شرع زكاء هو الشرع زكاء زكا الله والذي يدعوه رسولني تكفل به الله بقى وهذا المعطي من كفايه الله لعبد جيد و طبعا من أصل العلاقه في هذا في هذا الباب بانهم الرضا, الرضا بالله وكفايه الله لهم عرفتوا أنه الله عز وجل لكم أن ان ما اعطيتم أنتم من الله جل وعلا لان النبي قاسم والله هو المعطي فهو اراد ان يبين لكم أن العطاء من الله جل وعلا لكفاية من له الإعواز وله الحاجة وأن ما يوطيه الله جلال فعلا كما قلنا وضع الشيء في في موضعه وفضل الله جلال فعلا أن, أن يسلم لتقسيم الله جلال كما في تقسيم المواريث الله جلال فعلا هو الذي, الذي, الذي تولى تقسيم المواريث بذاته سبحانه جلال فعلا نفسه لأنه أعلم أين يضعه ولذلك في الصدقات أيضا يعلم الله أين يضعه المنافقون يريدون كل شيء لهم يعني طمعا وليس لهم ذلك قال الله تعالى إنما أصلب حصر وقص وهذه معناها أنه لا يمكن لإدخال سنف أو إخراج سنف من الأصناف إنما الصدقات للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم إنما يستحق الزكاة المفروضة أحد هؤلاء الأصناف الثمانية فلا يجوز الزياد عليهم ولا يجوز أيضا إخراج صنف من هذه الأصناف وعددهم الله جلال فعلاء هم الفقراء الذين لا يملكون شيئا قط والمساكين الذين يملكون ما يكون يكونوا كفاية هذا الفرق بين الفقير والمسكين ولا مأنا يقولون الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعا يعني إذا ذكر المسكين وحده نزل تحته الفقير وإذا الفقير وحده ذكر نزل تحته المسكين وإذا, وإذا اجتمع فالفرق بينهما الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي عنده ما لا يكثي وإن كان بعض العلماء فرق بالعكس قال المسكين الذي لا يملك والفقير الذي يملك قليلا هذا خطأ مبين قال ان الفقراء انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه العاملين عليه هم الذين وكلهم للامر بجبايه الذكاء وهؤلاء يجمعون الزكاه من الاغنياء لتوزيعها على على الفقراء هؤلاء ولو كانوا اغنياء فهم صنف من اصناف الذكاه انهم يعملون عليه فوالعمل هذا لا يكون مهذورا والعمل هذا لا يكون مهذورا الاشكال كل الإشكال أن ولي الأمر لا يأمر الآن بأخذ الزكاة وبيت المال أيضا ليس مستقيما غير ونرى أن هناك يفعلون ذلك ويأخذون الزكاة من الناس كالجمعيات ويأخذون نسبة منها وهذا ما يجوز لأن هذه الجمعيات في حقيقة أمرهم وكلاء عن أصحاب الزكاة وكلاء عن أصحاب الزكاة وليسوا وليس من العاملين عليها فالنزلة يأخذونها نزبة محرمة ما يجوز ليس إلا إذا كان الوكلاء فقراء فهم من ضمن فقراء يأخذون لأنهم من ضمن الصنف الذي يأخذ لفقره, لفقره لأنه لابد أن تفهم أن الصنف الذي يأخذ لفقره غير الصنف الذي يأخذ لعمله لأنه عمل عليه وهذا لو كان غنيا له أن يأخذ العامل عليها هذا استقام بيت المال المسلمين وكان أيضا ولي الأمر استعمالهم على ذلك والمؤلفة قلوبهم هم ضعفاء إيمان الذين أطاهم النفس السلام قلوبهم على الإسلام وهذا فعله النفس السلام عندما قال, لما قال أنصار قوم رجل ذهب يقسم الغنيمة في قومه قال يا توسانك السلام عليك ذهب يقسم في قومه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني اتالف اقواما ضعفت ايه ضعف ايمانهم كصفران الضنير بن حابس وعين بن ابن كل دول يعني كلهم كانوا يعني الاسلام ضعيف في قلوبهم فراد ان يقوي بالعطاء قال صفران اعطاني رسول الله صلى الله عليه واله وابغى الناس الي فما زال يعطيني حتى حتى إنه لا لأحب الناس إليه شوف العطاء ماذا فعل غير له ما كان يشعر به فمن كان على هذه الحال يعطى والبعض قال أن السام هذا سقط ما في مؤلفة لما قال عبد الخطاب الآن الإسلام قد ظهر ودخل الناس فيه أفواجا فلا قال, قال فلا مؤلفة والصحيح أن المساء لك مقالب هذا سنف على حسب ما وجد وصفه وانطبق وجد وجد حكمه على صنف على ما وجد صنف وجد وصفه واستحكم وانطبق وجد حكمه قال العاملين والعاملين عليهم ائتقلبهم وقال وفي الرقاب وفي الرقاب هو هو عتق الرقاب وهذا الذي سقط الآن وفي الرقاب وعتق الرقاب وهذا دلاله واضحه جدا على ان الشرع متشوف للحرية للتحرير ولذلك قفارة يمين فيها عتق الرقبة قفارة الضار فيها عتق الرقبة قفارة القتل فيها عتق الرقبة وانظر هنا الذكاء صنف كامل منها تخليص الرقاب وفي الرقاب نعم والغارمين الغارم هو الذي أغرقته الديون الغارم هو الذي أغرقته الديون ولو كان ابنا ولو كان أبا لأنه ممنوع من وجه مباح له الزكاة من وجه آخر ممنوع لأن النفق تلزمه لكن لا يلزم سد الدين فلما لم يلزم سد الدين قلنا, قلنا الأب زكاته سدا لدينه والأب يعطي الأب زكاته, سد لديني يعطي الابن زكاته سدا لدينه الغارمين أرهقتهم الديون فيوطى من الذكاء أو الذي استدَان من أجل الإصلاح بين المتخاصمين أو الطائفتين المتقاتلتين لا. وفي سبيل الله, الله سبيل الله صنفان يتدخلين في سبيل الله سبيل الله المجاهد في سبيل الله وحتى ولو كان غنيا حتى لو كان من أغنى الأغنية المجاهد في سبيل الله ولأعلاء كلمة الله والمجاهد في سبيل الله الجهاد جهادا جهاد سنان وجهاد لسان وجهاد اللسان في هذه العصور أقوى من جهاد السنان وأطلب إلى ذلك وهو أحوج إلى هذا الباب لأن الأمة مأمورة شرعا أن تبني كيانا كاملا من أهل العلم من العلماء وطلبة العلم لكن الأمة لا تنشغل بذلك ولا تعبأ بهذا ولا, ولا ترها تهتمه تماما بلغا بمسألة العلماء ولا طلبة علم بل الآن يعني إحراقهم صار أقرب من بنائهم فالحاصل أن الأمة بأسلها تأسم لم تنشغل ببناء كيانا كاملا من أهل العلم والطلبة العلم إذن قالوا في سبيل الله أعلم جاهدين في سبيل الله لعلى كلمة الله وقد قلنا بقول بعض علمائنا النبلاء الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله وابن السبيل, أبن السبيل هو الغريب الذي انقطعت به السبل ونفد ماله ولو كان أغنى أغنياء العالم في بلته لكنه عندما انقطعت به السبل واجب أن يأخذ من الزكاة أو له أن يأخذ من الزكاة هذه هي الأصناف الثمانية فلا يجوز يعطى صنف من غير هذه الاصناف أو إخراج صنف من هذه الأصناف التي قد تولى الله تقسيم الزكاة فيها فريضة من الله والله عليم الحكيم أي الله فرض لهم ذلك وهذا واجب حق لهم التكافر الاجتماعي وهذه مصلحة ليست فوقها مصلحة اصلاح تشريعي من أجل الكفاله الاجتماعية حتى حتى تذيب الاحقاد وتذيب الحسد وتذيب أيضا الطبقية فإنها من أفضل ما يكون عملا تشريعا وتطبيقا لما يرضي الله ما يرضي الله الله جل في وحصر الله جل في علا المصارف الثمانيه لقطع طمع المنافقين في اموال الصدقات لأنهم ليسوا منهم ورجال قال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون من المنافقين أيضا قلنا الصورة الآن تولت سمات وصفات هؤلاء الأنزال الذين يعني الذين يعملون إسقاط راية الإسلام يعني بكل ما أوتهم القوة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم لتعلم إعلاء سمات المنافقين إذاء الأفاضل همز ولمز في الأفاضل والتقليل من شأنهم كما فيها كفاءة الخوارج ونه الله جرفلاء يقول ومنهم الذين يؤذون النبي يقول ويقولون هو اذن قل الاذن قل الاذن خير لكم يؤمن بالله المؤمنين فكان المنافقون يقولون ان الرسول يؤذونه ببعض الكلمات التي ليست فيه ولا في اصحابه كما قال قائلهم ما يعني ارغب ارغب بطونا وأجبنا عند اللقاء يقولون أجذب ألسنة وأيضا أرغب بطولا وأجبا عند اللقاء من هؤلاء فكفرهم الله والأب الله وآتي ورسوله كنتم تستاذئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن فكانوا يقولونه ويؤذون النبي السلام بصفات ليست فيه وقال بعضهم لا تفعلوا فإننا خاف أن يبلغوا الأمر فانتقم له أصحابه منا شوف سيوف الصحابة هو الذي هاته أوقفته فينشؤون كلاما يعرضون به وبألسنة حداد يلمزون النبي والصحابة الكرام الجلسي رجل كان من رأسا في المنافقين وكان يقول نقول فيه ما شئنا ثم نأتيه فنقول ما يرضيه ويصدقنا فإنما محمد أذن سامع أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من غضب الله يصدق كل أحد فسبحان الله بل هو نبي الله ويعامل الناس على الأصل وعلى السماحة وعلى حسن الظن ومن المنافقين أناس يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع الأذى باللمز والهمز والكلام في ان النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤذي النبي عليه وسلم ولا ولا ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع منه خيرا نعم ويعبون الرسول ويعيبون من معه من الصحابه قوم سفهاء الاحلام نعم لهم قلتنا حداد فكانوا يفعلون ذلك ثم اتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتكلموا بكلام معسول وانه لا يغسلون شيئا فيصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يواجههم نعم وعاتبه الله على ذلك اعاتبه الله على ذلك اعف الله عنك يا قادن حتى حتى حتى حتى الصدق وتعلم الكاذبين قال تعالى ولزاد قالوا هو اذن قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا, كانوا مؤمنين فهم يقسمون الأيمان المغلظه أنهم ما قصدوا بكلامهم انتقاصا أو ازدراء بمكانة النبي العليا صلى الله عليه وسلم وهم يقولون ذلك خوفا منكم وهلعا وفزعا من أجسنتكم ورماحكم وأسنتكم فيقسمون أنهم ما أرادوا ذلك وهذا إرضاء, إرضاء لهم خوفا منهم والله رسوله أحق بالإرضاء لو كانوا مؤمنين صادقين حقا فهم بإيمانهم الكاذبة يرعون جانب المؤمنين لأنهم يخفون المسيوفين على جانب الله القول المتين سبحانه وتعالى وعلى جانب احترام وتوقير النبي الأمين قال الله تعالى ألم يعلموا هؤلاء المنافقون ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وهنا تقريع وتوبيخ واستفهام لهؤلاء المنافقين أن من عاد الله وعصى رسوله وحارب أدينه وانتقص قدر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد استحق دخول الجحيم مع الخلود في النيران وهذا هو الذل والهوان والشقاء والله وعلا يفضحهم في الدنيا ويذلهم مهانة لهم في الدنيا قبل الآخرة فيعلمهم أهل الفراسة يعلمون نفاقهم وما فيه, وما فيه من النفاق ويردون النسى بأفواههم خوفا منهم ولكنهم يغضبون الله بفعالهم وأيضا انتقصوا من قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم و و وليس لهم نجاة من الله يوم القيامة يحذر المنافقون قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أعوذ بالله فإن الله علام الغيوب يخشى المنافقون أن ينزل فيهم القرآن ويكشف ما في قلوبهم من النفاق والرياء وأيضا من قلب الأمور والأحوال واللي باللسان نعم وسوء الأدب وعدم التوقير مع النبي العدنان فيخافون أن يفضحهم الله جلاله فعله فيقول الله تعالى استهزئوا استهزئوا بهم وتهكم عليهم وأيضا تهديد شديد ووعيد أكيد استهزئوا بدين الله كما تشتهون فلابد أن الله تعالى سيكشف سركم وستركم ويبين ما أنتم فيه وإن أخفى ذلك فاعقابكم يوم القيامة مريع وعقابكم عظيم ان المنافقين في الدرق الأسفري من النار رأيت أن الله تعالى قد قد بيّن لنبينا صلى الله عليه وسلم يعني طرفا من هؤلاء وكان ولما سار مع حزيفة حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له منهم من المنافقين ورزاك عمر القطار كان يلف على على حزيفة يقول أسماني أسماني فقال لا فبك عمر وقال حزيفة لا يعني أزكي أحدا بعدك ولما تكلموا لمزا وانتقاصا من, من, من, من, من توقير النبي الأمين واذا قلنا دائما تجد أن المنافقين هم هم اعظم ناس في تسطيته في اللسان من سماتهم وصفاتهم انتقاص العلماء وانتقاص الاولياء وانتقاص الصحابه الكرام نعم ولذلك قال الله تعالى بعدما قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال وان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفى عن منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فقد كفرهم الله جلال جل فعلا بما قال وكانوا يقولون بأن هذا حديث الرقب نريد الوقت يمر ما قصدنا استهزاءا وانتقاسا كذبهم الله جلالفعلها قال لا تعتذر قد كفرتم فاجعله كفرا وهذه أيضا من أدل أدل على ما قاعده العلماؤنا وقالوا بأن بأن مسألة الاستهزاء والسخرية من الدين فإنها كفر مستقل كفر مستقل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه الأيمان الكاذبة تعتذرون بها وتخصمون بها لا تنفعكم فإن الله يكشف ما في قلوبكم ويعلم ما في صدوركم فأنتم أردتم إذا رسول الله والانتخص من قدري فقد كفرتم لذلك وإن أظهرتم الإيمان ليس نافعا لكم فأنتم كفرتم بعد إظهاركم للإيمان لأنكم أسررتم على الإجرام في هذا الباب فقال الطبري في تفسيره بينما يسير المسلم في غزوة في غزوة إلى تبوك وبين أديه, بين أديه ناس من المنفخين قالوا انظروا لهذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات فأطلع الله نبيه على مقالتهم فدعاهم فقال لهم قلتم كذا وكذا قالوا يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب فقرأ عليهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الأدب لا يحتاج إلى دليل ولا لقطع, ولا لقطع شبهة, أو شبهة ولا ولا, ولا, ولا لقامة حجة هو حجة بذاته ثم ترى هنا ما للمنافقين من العذاب والنكال بيّن الله جلال كيف أن المنافقين يتولى بعضهم بعضا وما لهم عند الله من العذاب والمكال والنقصان الذي هم فيه قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر نهون عن المعروف ويقبلون ما نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون اهل النفاق كلهم مثل واحد تشابهت قلوبهم وصدورهم وافكارهم وعقولهم ونواياهم تشابه الجزء الواحد ليس أبو الأمنين ولا صادقين هم كاذبون منافقون فاجرون كافرون هم أولى بالكفر والفجور والخصة والخبص يمسكون أيديهم عن النفق في سبيل الله ولا يسكتون عن ذلك ويلمزون كل, كل متصدق سواء كان غنيا أو كان فقيرا ليتقاعس على ذلك هذا, هذا الذي يريدونه ويمسكون أنفسهم عن الصلاة مذبذبين وما يأتون الصلاة إلا هم كسالة ولا يذكرون الله إلا قليلا وإلا تفعلوتكم فتنة وفساد لا تتولوا المنافقين والمنافقون بعضهم أولياء بعض لا تتولوا المنافقين والمنافقون بعضهم أولياء بعض لذلك ترى أن الله لعنهم لعنة كبيرة وعذوهم عذابا أليمة ووضعهم تحت الكفر في النار الله تعالى وعد الله المنفقين والمنفقات والكفارة نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم هذا الوعد يعني الوعد لكم إلا بخير وهنا وعدهم بيش وعد الله المنفقين والكفار نار جهنم تهكما وسخرية واستهزاء واستزغارا وتحقيرا لشأنهم كقولهم كقول الملائكة زوق إنك أنت العزيز الكريم ولأنهم كفروا بالله ورسوله ولانهم يخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا وجزاهم عند الله تبارك وتعالى الخلود في النار لا ينقطع عنهم العذاب قد احاط بهم احاطه عظيما كلما ارادوا يخرجوا منها اعيدوا فيها اغلام ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون قال الله تعالى كالذين من قبلك من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقين فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقين وخطتم كالذي خاضوا أولاك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة وأولاك هم الخاصلون أي حال المنافقين وحال الأشقياء التعساء البؤساء كانوا أقوى من هؤلاء أجساما وأموالا وأولادا وتملكا وأشد وطشا تمتعوا بحظيم ونصبين من الدنيا كما استمتعتم بملاد الدنيا وشواتها وخضتم في الباطل والضلال كما خاضهم في الباطل والضلال تشابهت القلوب والأبدان فاحذروا أن يحل بكم من عقوبة الله كما حل بأولئك فإن الله قال وما هي من الظالمين ببعيد ولذلك أمثال هؤلاء ولو أتوا ببعض الصالحات فإن الله يأتي يوم القيامة ويقول وقدمنا إلى ما عملوا العمل فجعلناه هباء منثورا وما أخبرني يقول الله تعالى ألم ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحين وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب المدين والمؤتركات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليرضمهم ولكن كانوا أنفسهم يرضمهم أي الأمم السابقة قد نزل, نزل عليهم أليم العقاب واشتد الله وشد الله واتقطر عليهم وعقبهم وأهلكهم هلاكا عظيما بالغرق تارة بالرياح تارة بصيحة الملك تارة قل له أهلكهم الله جل فعلا لأنهم كفروا بالله وكفروا برسله ودعاتهم الرسل بالمعجزات استطعت الظاهرات وكذبوهم وحقدوه علم ما فيه من نعمة وجحدوا بآيات الله يجهد في علا بل وسخروا منهم وطبعا اتهموهم بالكهانة وبالسحر وبغير ذلك فأهلكهم الله ودمرهم تدميرا والهائكة ما كانت ظلما لأن الله لا يظلم الناس شيئا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا نفسهم الظلمون جنوا على نفسهم بأيديهم ولأن القرآن مثانية قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولاء بعض يأمرون بالمعروف ينهون على المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أي المؤمنون والمؤمنات أخوة في الدين المولات بينهم واجبة فيعين بعضهم بعضا على دين ذات الفلاة وينصر بعضهم بعضا انصر أخاك ظالما أو مظلوما خذ على يديه إن كان ظالما وكن معه إن كان مظلوما وذب عن عرضه في كل الحالات وكن معه معضدا ونصيرا أخا كريما به به يعضد الله ذات الفلاة كاتفك وأن ينصلك به وأيضا ينصله بك فكن على جدة محبا لإخوانك ولا تكن متلقفا لهؤلاء المنافقين الذين يكيدون للإسلام وأهله وذكر من صفات المؤمنين يأمرون المعروف أن عن المنكر ويقومون الصلاة وتعطينا الزكاة فهم من أطوع الناس اللي لا يفعلها ومع ذلك يأمرون المعروف وإن لم يأتوه وينهون عن المنكر وإن أتوه لأن هذا هو الأصل فيهم على شريب الكؤوس أن يتناصحا وإلا فالإثم الثنان والذنب وهم من أعظم ناس إقامة للصلاة مخالفة للمنافقين هذه مقارنة ومبينا بين المنافقين وبين المؤمنين الخلص ويقومون الصلاة ويأتون الزكاة ويوطعون الله ورسوله لا يحدون عن, عن, عن الله عن رسوله يوقرون الله ويوقرون رسوله ويعزروه فيمسرون انا وانهم يعذرونه ويمسرونه نعم فهؤلاء الذين ادتونا الزكاه الى اهلها من الفقراء والمساكين واصناف التي ذكرها الله جل وعلا وهم تراهم رهبانا بالليل يصلون يرتلون يناجون ربهم وتراهم أصدق الناس محبه لاخوانهم هكذا المؤمن المؤمن ويكون منطقا هينا لينا رفيقا معطاء جوادا كريما محبا لا يكون لا يكون حقدا ولا حاسدا ولا فيه غل في قلبه نعم لذلك قال ان الله عزيز حكيم عزيز عز فغلب فغلب على قلوبهم فألف بينها وهذه من أعظم منها أن ألف بين قلوب المؤمنين إن الله عزيز حكيم ومن حكمات يطع الشيء في موضعه فجعل هؤلاء أوليائه وجعل المنافقين أعدائه جعل المؤمنين أوليائه وجعل المنافقين أعدائه وفرق بينهم تفريقا عظيما كما في الكتاب في التفريق بينهم وبين المعاملة أيضا بين السمات والصفات وبين, وبين المعاملة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تلي من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وإذا وعد الله وفى وأوفى كما وعد تهكما المنافقين وعد رفعة وصدقا للمؤمنين بأن لهم الجنة يرافقون أحبابهم وأولياءهم في الجنة بجوار ربهم وهذه من أعظم المنة فقد وعدهم الله تلف على إيمانهم بجنات بجنات ونهر بنعيم أبدي سرمضي بطيب العيش في عالي جنان الخلد وذلك والفوز العظيم هذه السعادة التي لا تنقطع هذه السعادة التي تكون غامرة بأنهم يسعدون قلبا وقريبا طعاما وشرابا مناكحة وملابسة امتلاك للأنهار والبحار والأشجار والثمار فتراهم في الجنة يرتعون تراهم في الجنة يتمتعون لهم فيها ما يشتهون كما قال ربنا أعددت لعبادها الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك قال ذلك الفوز العظيم وأكبر من ذلك رضو الله عليه وعندما يقول الله في دخول أهل الجنة يأسى الجنة فيشعبون نظرنا يقول ربنا فيقول هل أزيدكم فيقولون ربنا ألم تبعد وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار فيقول ان لكم عندنا موعدا أنجزكمو فيكشف الحجاب سينظرون الى وجه الرحمن فما نعيم انعم من النعيم إلى لذة النظر الى وجه الكريم. الله الكريم اللهم قال الله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم وما هم جنن وسير بعد ما بين المفارقه امر النبي صلى الله وأمر من معه من المخلصين أن ان يعنفوا المنافقين وان يغلطوا عليهم قال النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط واغلظ عليهم وما هم جنن ومسير ايها النبي بتوقيرك بتعظيمك من أوليائك من محبيك نعم أنت, أنت أوحى الله إليك من قبل ربك وجعلك سيد الأولين والآخرين جاهد الكفار بالسيف امر من الله جل فعلا والمنافقين باللسان ولا تتركهم واجدد في بيان الحجة والبرهان واجدد عليهم بالقتال واغلوذ عليهم ارعابا وارهابا لقلوبهم وأيضا إظهارا لما يكون لهم في الدنيا من خز والعر والشنار والمهانة والخسارة والانهزام وما يكون في الآخرة من عذاب أليم شديد وإذا قال مأواهم ما جهنم وبئس المصير يعني أنهم, أنهم سيكونون خالدين مخلدين في نار جهنم يحرفون بالله ما قالوا انظر إلى الكذب الذي يتضرعون به من أجل النجات. يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم قالوا من الرجل الفعل كفر كفروا وكفروا وأنهم قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا وما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَيَتُوبُ لَكُ خَيْرًا لَهُمْ فيحرف المنافقون أنهم ما قالوا ذلك الكلام الذي بلغك عنهم من السبب والانتقاس لقدرك وأنهم ما قالوا ذلك إلى حديث الرجل هم كاذبون في كلامهم والدعائهم والله يعلم ما أضمر في قلوبهم ما أرادوا إلا الاستهزاء والانتقاس من جناب النجس السلام لذلك كفرهم الله جل فعله فهؤلاء قد تكلموا بكلمة الانتقاص ويعنونها جيدا كما قال قائلهم وسيدهم عبدالله بن سلول ليرجعنا إلى المدينة اللي خرجاننا الأعز منها الأذل حيها لن بهولندا وقصد هذا الخبيث العز بنفسه الأذل قصد به سيد الأولين والآخرين حشاه وهذا كفر بعد الكفر وفوق الكفر وهم أيضا أعتبوك أرادوا, أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فالله جاء على أغنى نبي صلى الله عليه وسلم وأعزه وذب عنه وعن عرضه وحفظه من المنافقين ومن الكاثرين والله يعصمك من الناس ما قال من طائفة من الناس جميعا ورأينا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا لمثل عبد الله بن بن وقال لابنه أدخله قال والله لا يدخل حتى تأذن له إنك أنت العز والأذل قال أدخله بر أباك ورجال قال الله تعالى ولقد, ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه ورد ورد اختلط رجلان من من يعني جوهني وانصاري فقال الجوهني على الأنصري فيعني ضربه صفعه فقال بسلول الأنصار هذا مهاجر وادي نصر انصاري قال ألا الا تنصرون اخاكم الله ما مثلنا ومثل محمد الا كما قال قائل سم من كلبك يا كره تشوف يتكلم عن الصحابة ذلك نحن الذين أويناهم وأطعمناهم من نظر هنا لا ينظر إلى نعم الله عليه من الذي أوائك وأعطاك ومن لكك أيها الخبيث البئيس التعيس فسعى الرجل المسلمين إلى وسلم فأخبروا الخبر فأرسل إليه يسأله فجعل أقول ما قلت وزعموا أنه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الكفر بعد إسلامه إذا قرروا تعالى ويتولوا يعذبهم الله عذابا اليما وما لهم في الاخره او في الارض من ولي ولا نصير وهذا ايه عظيمه جدا ختم به الربع وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما ان رجع وتاب وانابوا فمن تاب تاب الله عليه قال عذابا عذابا أليما في الدنيا والآخرة يعني ليس العذاب في الآخرة فقط بل في الدنيا أيضا إن الله يعجل لهم بالعذاب بالتنقيس من قدرهم وبالاستهزاء بهم وبالعذابات بفقد الحبيب والمال وغير ذلك من العذابات التي تقهر قلوبهم نعم وأيضا تهزم نفوسهم وأملهم في الأرض من وليه ونصير لن يجدوا نصيرا حتى الشيطان الذي يتولاهم فإنه يفر منهم ويقول إني بريء منكم إني أخاف الله من ناقش عند هذه الآية التي أو الآية التي فضحت المنافقين بأفعالهم ونسمات شخصياتهم وأيضا أرعبت قلوبهم وأرجفت كيانهم وأتشادهم بأن الله رعلا يعذبهم ويهينهم في الدنيا قبل الأخيرة وقد كفر منهم من كفر عندما تلفظ بالكلمة التي يكون فيه الكفر وأن سوء الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقف ونحتاج الجدل لا اقامه حجه ولا ازاله شبهات الفوائد المستنبطه العمل بالقراين عند ان القسم انه ان القسم قال وحلف لكم بالله فصدقوه الا اذا جاءت القرينه على انه يقسم كذبا كما كان من المنافقين وهذه فائده عزيزه جدا لو مضتم يعني بحثن عنها لم لا تجدونها من شبه قوم اخذ حكمهم وما هي من الظالمين البعيد <تصفيق> قال فاستمتعتم بخلقي فاستمتعوا بخلقين فاستمتعتم بخلقكم قال قال وخطتم كالذي خاضوا ومن شبه قوم كما قلنا اخذ حكمهم هل استهزاء بالنبي الكفر هل استهزاء بالنبي او بالدين او استهزاء بمقدسات الدين كالكتاب فمن استهزاء بالقران فقد كفر استاذ ابو عدنان فقط كفر واستاذ عبد الرحمن بابي اولى فقط كفر نعم الله اكبر لله الحمد والمنه لو في اسئله تفضل